بسم الله الرحمن الرحيم إن <تصفيق> <مسؤول> <تصفيق> وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلهم في التوراة والإنجيل والقرآن ومن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 اشتركوا في